113. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 114. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 أَو لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذَا تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رحمته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 ذالِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُهْتَدٍ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم إِيقَاظًا وَهُم يَلْفُونَ ذَاكَ اليَمِينِ وَذَاكَ الشِّمَالِ وَكَلْبُه بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ قال قائل منهم كم لبستم قالوا بثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها 111. طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 112. إنهم إن يظهروا أَوْ يرجلوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا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 فقالوا بنوا عليهم بُنْيَانَ ربهم أعلم بهم قال الذين غنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُلٌ بِالْغُنْمِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَرَأَيْتَ مَا رَأَيْتَ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِي فِيهِمْ مِمَّنْ أَخَذَا وَلَا تَقُولَنَّ إِنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَذَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ كَاِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَنَبِتُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سَنَةٍ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ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 119. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبا وأن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن بهم سرادقها وإن يستغيسوا يباسوا بماء كالمه يشوي الوجوم بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وآمنوا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 ويلبسون تيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين نَادِرٌ وَحَفَفْنَاهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا دَرَا كِلتا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرَا وكان له ثبر فقال لصاحبه وهو يحاوره ألا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جمته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا طياله طلبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيَّ على ما آفق فيها فأصبح يقلب كفيَّ على ما آفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي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 وضرب لهم مثلا الخيام في الدنيا كما إن انزلناهم من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشيما تذروه الرياح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 ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتكذ المضلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا قُلْ قَدْ صَرَّفْنَا فِيهَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَن ذُكِّرَ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 فَلَمَّا جَوذَا قَا لِفَتَُ آاتِنَ وَدَ أَن ل قَدْلَ قينَ مِنْ زَفَلنَ مَا ذَا نَ صبَ قَا أَرَأتَ إِ أَوينَا إلَ الصَّدْخْرَةِ فَإِنّ نَسيتحوتَ وَمَا أَزَانِيمُ إِ إلا وَاتَّقَ الذَّابِينَ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ عَلَى آثَارِ مَا قَصَصَا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ, عندنا آتيناه رحمة من عندنا 114. وعلمناه من لدنا علما 115. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما أولمت رشدا 116. قال إنك لن تستطيع معي صبرا 117. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا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 ثم طلق حتى اذا لقي اغنام فقتله قال قتلته نفسا زكيا قال اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم اقول لك ان 119. إنك لن تستطيع معي صبرا 110. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى اذا اتى يا ام لقريتي استطما املا فابوا ان يضيفهما فابوا ان يضيفهما فوجد فيها جبارا يريد ان قد فاقاما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 فأرادنا أن يبدل لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وإن الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوه ما صالحا فاراد ربك فاراد ربك ان يبنغا اشدهما ويستخرجا كانزهما رحمه من ربك وما فعلتم عن امري ذلك تؤين ما لم تصبر عليه صبرا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 حتى إذا بل ومغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القولين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا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 ما سببها حتى اذا بلغ ما قول الشمس وجدها تقول انا قوم لم نجعل لهم من دونها تترى كذلك وقضي خلقنا بما لديه قبرا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 ما يوم اذن للكافرين عبطا الذين كانت اعينهم في غطاء انا ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع افسخسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادا من دوني اولياء اننا اعتبنا جهنم للمكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخرين اما الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِه فَحَبِطَتْ آمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ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 يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فنظم العمل لا إله إلا ربه أحد صدق الله العظيم